لأ عذبا إنه عذبا شديدا أو لا أدبحا إنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به فقال أحط بما لم تحط به واجتُك من سبئ بنبع يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء وأُتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرُشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ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 فَلَمَّا جَاءَ سُنِي مَالٌ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا أَتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَتَكُمْ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 من آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟